أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ هُمْ أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفهوم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير إذا هزوا أولئك لهم عذابهم وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن نفيض عليه وقرع فبشره بعذابٍ أشد 119. فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء لأندتنا فينا من كل زوج كريم هذا خلق الله فاعبدوني ماذا خلق الذين من دونه بل قُولي هَذَا لقمان الحكمة أن الْحِكْمَةِ لله لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِ وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن، حملته أمه وهن على وهن وفي صاله وفي صاله في عامي لي والوالديك إلي المصير. ك بهِ عِلْمَ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمَ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَيْنَهُمَا إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيْنَ قال حبة من خردل فتكون فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبن الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأأمُر بالمعروف ك منه عزم الأور ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ثكور وقصد في مشك وضد صوتك إن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 وَلَهُ هدى ولا كتاب مير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة المثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلىينا مرجعهم فنلبيه بما عملوا إن الله علي 117. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيض 118. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض نشجره اقولا وانبحه يمده والبحر يمده من بعده سبعه اذحره ما نفدت ما نفدت كلمات الله 119. ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 110. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي في أحْرِبِ نِعْمَةَ اللَّهِ الْيُرِيقُ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِكُلِّ صَدَّارِ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 119. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله, ولا يغرنكم بالله الغرور 110. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما أكسب وما تدري نفسك بأي أرض تمو.